لا نفد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي البحر قبل ان تنفذ ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إن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 جميل ربه أحدا قدمت لكم هذه التلاوه من موقع tvquran.com